فسَتُبَصِّرُ وَيُبَصِّرُونَ بَأيِّ كُمُرِ الْمَفْتُونِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أَلَا تُطْعِي الْمُكْذِبِينَ وَادْوُ لَوْ تُدِهِنُ فيدهنون وَلَا تُطْعِي كُلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ هَمْمَازِ معسد أثيم عتول بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وذنين إذا تطلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخ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 لا ردنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم